ما جعل الله لرجل من قل فِي في جوفه، وما جعل أزواجكم إلا تظاهرون منهم وَمَا جَعَلَ تكم، وما جعل أدعياءكم وَاللَّهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السبيل أَدْعُو كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ نَبِيَّكَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَادَ مَسْقُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ غَلِيظًا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 فَرِيبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ ويسئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم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 الخوف رأيتهم ينظرونه إليك تدور أعينهم كالذي يغش عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوك بألسنة حداد أشحَّة على الخير.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 وقذف في قلوبهم الرعب فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسلحكن سراحا جميلا وإن كنت لله و رسوله والدار الاخرة فان الله عد للمحسنات من كن اجرا عظيما يا نساء ان نبي من ياتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقُنُّ مِن كُلٍّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَّلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرًا مَرْضَىٰئٍ وَأَعْتَدَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاء تقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبردن تبرد الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله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 المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصا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 مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا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 وَطَرَ ذُو جِنَّةَ هَالِكَ إِلَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَادِ أَدْعَيَاهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَّ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ وَنَتَ الله فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَرًا مَّقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ الله وَيُقْشَوْنَ وَلَا يَخْشَوْن أَحَدًا إِلَّا الله وَكَفَى الله حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّد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 تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم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 ك يمينك مما. دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله رفيع الرحمات ترجمة شعيب عليك من تشاء ومن بيت غيتب من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أتقروا أعيونهن ولا يحزن ويضعين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم.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 كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن لكم إلى طعام لكن إذا دعيت فادخلوا فإذا طعنت فتشروا ولا مستئنسين لحديث إن ذالك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء علیمًا.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 ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله وفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لا نُظِرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُداوِيروُنَكَ فِيهَا إِلَّا قَنِيلَةٌ مَالْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَكُتِلُوا تَقْتِيلَةٌ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَةً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 سيرا يوم تقلبوا جههم في النار يقولون يا ليت لا أطعن الله وأطعن رسوله وقالوا ربنا إن لا سادتنا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 لها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمسركين والمسركات ويتومون